علشان كده علماء السلوك وعلماء التربية الكبار عندنا كمسلمين لما تكلموا عن مسألة قرار التوبة قالوا بسرعة قرار التوبة ما حتى ان علماء ننقلوا كده قال والتوبة واجبة على الفور ده اجماع انك لما توب توب بسرعة يا ابني ما تأخرش ما تأجلش والإمام الغزائي اللي رحمة الله عليه قال ان الانسان اللي دايما بيأجل التوبة ده ممكن معرض لمصبتين كبار قوي قوي انا هتوب مع رمضان أنا هتوب مع العشرة الأواخر أنا هتوب لما اتجوز أنا هتوب لا أصلا استشاب دلوقتي لما أقبر شوية صح. أنا هتوب لما اتجوز مم. اللي بيفضل يأجل ده معرض لمصابطين الغزالي بيقول للمصابطين الأولينية أن يفاجئها الموت إذا فجأ الموت هيعمل إيه مات على محصية ودي مشكلة مم.